عندما اجتمعت جهودنا ل أ ج ل محمد لنعبر عن ر أ ي ن ا أ ي ض ا ً كان ا ل أ م ر أ ك ب ر من نشيد ما على البدر حين عم ضياه أ ن ي ض ل الحقود عنه عماه والمحيط العظيم ماذا عليه من سفيه إ ذ ا السفيه رماه أ ي ه ا الشانئون خير رسول كلنا ايها البغاه فداه كلنا أ ي ه ا البغاه فداه هل جهلتم مقامه إ ذ شتمتم ف ا س أ ل الكون عن عظيمي علاه جاء بالحق منهجا وصراطا ظل من يهتدي بغير هداه خلد الله ذكره وتولى حفظه ذو الجلال ثم حماه يا وبيد الصليب أ ي ن ا ل و ل ح ث ت واحدا تعالى ا ل إ ل ه المسيح الكريم منكم بريء كيف يرضى بمن ي س و ق أ خ ا ه وهو من بشر الدنا بنبي اسمه أ ح م د ب علي سقطنا من الخريطات حتى تنطق الزور السن و و شفاه ان فينا و إ ن تخافا لقوم ر غ ب ا ليث ل يباحوا ح م ا ر يوشك الفجر أ ن ي م ن بوصل حينما يبلغ الظلام لن ت و ع ه ا ل ن ا ل ر س و ل وربه كيف و ا ل ل ه ح س ب ل ك ف ا ه